كَسَرَ عَنْهُمْ تَيَمَنَ آثِمٍ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الرَّدَاعَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ رَبَّنَا ذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ النَّاسَ أمْثَالَهُمْ فَإِذَا نَظِيَّتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَّبْتُ قَبْحَ حَسَّانٍ ذَٰلِكَ حَمْسُهُمْ فَجُزُّ الْوَتَاقِ فَإِنَّمَا مَنْ رَضَعَ وَإِنَّمَا كَذَّ أَنْ حَسَّتْ ضَعَ الْحَظَ أُذَرَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ نَشَأْنَ اللَّهُ لَتَفْرَمِهُمْ ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَاتُوا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿169﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ يا ايها الذين امنوا من يشرك بالله لن ينصر الله الا من يشرك ويكذب اخذناهم والذين كفروا فتعذلهم واضلنا اعمالهم ذلك بانهم كرو ما أنزل الله فاحبط اعمالهم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 إِنَّ اللَّهَ يُدْبِرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَإِنَّ النَّارَ مَوْعِدُهُمْ وكأين من قرية هي أشد قوة من قرية كالتي أخرجت أهلتناهم فلا ناخر لهم أكمن كان على دينة من ربه كمن زين له سوء عمله كما يزين له سوء عمله واستبعوا أهواءهم مذن الجنة الذي وعد المستقون فيها أنهار من ماء غير آفل وأنهار من لبن لن يتغير طعمه وَأَنَّهُ عِندَ رَبِّكَ مَشْرَبٌ وَعَنَابٌ وَأَنَّهُ هُوَ يُنَزِّلُ الْمَاءَ تَجْرِي بِهِ الْأَنْهَارُ وَأَنَّهُ هُوَ أَنْشَأَ لَكُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَنَّكُمْ عَلَى كمن هو قالب في النار وسطوا ماء حليما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا فرضوا من عندك حتى إذا فرطوا من عندك قالوا والذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين قبعوا الله على قلوبهم واستبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم تَهَنَّيُوا غُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ نَسُوا شَرَفَهَا فَأِنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْ ذِكْرَاهُمْ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِجَنْدِكَ مِنَ الْمُهْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَحْكُمُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتِ السُّورَةُ فَإِذَا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْكِتَابُ رَعِيدًا لَّغَىٰ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت فأولى لهم طاعة وطول معروف فإذا عدم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فَهَلْ لَعَلَيْهُمْ إِذَا وَلَيْسُوا مَا تُكِتِبُ فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُ أَرْحَمَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ عَلَاهُمُ اللَّهُ فَأَطْمَعْهُمْ وَرَحْمَةً بِهَمْ أَفَلَا يَتَجَدَّرُونَ الْأُرْعَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَقْفَالٌ إِنَّ الَّذِينَ ارْفَدْتُوا عَلَى أَبْبَالِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْهُبَى الشَّيْطَانُ فَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمْ إِسْرَارَهُمْ فَكَيفَ إِذَا لَقُوا وَعَدَتْهُمْ نَارٌ فَكَتَرُ نَظَرُهُمْ وَذُوقَاهُمْ وَأَبْدَارُهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَضْعَفُوا مَا أَحَبَّ اللَّهُ وَكَرِهُوا إِذْوَانًا وَتَرَحَّبَ رَحْمَاهُمْ أَمْ حَجَبَنَّ الَّذِي يُقُولُ بِهِمْ نَرَضُ أَلَّى يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ مَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُم فَرَضَمْتُمْ بِثِيَاهُمْ وَبَسَحَ بَسْمُهُمْ فِي لَحْمِ الْقَوْمِ وَاللَّهُ يَحْلِفُ بِمَا لَن تَنفَعَكُمْ وَلَمَدُلُوهُمْ مِنْكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَدُلُّ وَأَكْبَرُكُمْ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاء قربهم من بعد ما سبي منهم من بعد ما سبي منهم لهم الهلاك شيئا وسيفحق اعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وقد عن سبيل الله ثم ماتوا, ثم ماتوا وهم كفار فلن الله لهم فلا تمنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأحلام والله معكم ولن يشركم أعمالكم إنما الحياة السمية لعفوه وله وإن تؤمنوا وتستخوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إِنْ يَسْأَلْكُمُهَا يَسْأَلْكُمْ تَدْقَنُ وَيُفْرِغُ أَذْوَانَ الْقَلْبِ هَا أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ تَدْعُونَ لِتُؤْنِفُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَنْ يُنْصَرُ فَمِنْهُ تَمَنَّى وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستجدر قوما ضيركم ثم لا يكونوا أمثالكم